عولو بالله السميع العليم من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 في الكتاب لا تفسد النفى الأرض مرتين ولا تعل نعل ون كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 من اهتدى فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف غضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا